بسم الآب والابن والروح القدس اللهم الواحد أمين عيد أكلمكم النور عن العطاء من الأعواز من الأعوز ربنا مدد الأرملة التي دفعت فلسين في, في الصندوق. فلساني يعني زي اتنين مليم جمع فلس فلوس جابوا كلمة فلوس من دي وقال انها افضل من الجميع لانها دفعت من اعوازها لذلك ما يعطى من الفائض قمت وتبقى ليلة يعني لو أنت تدي حاجة مما فاض عنك قمتها ليلة مش زي ما تدي حاجة وانت عايزها محتاج لها بتدفع من أعواذك وهذا العطاء اللي من الأعذز يكون في كل حاجة سواء عطاء من المال أو من الوقت أو من الراحة أو من الصحة أو من أي حاجة تعطي من أعذز. أرملت صرف الصيدا كانوا دخلينا على المجاعة والمجاعة ما فيش مية في الأرض حتى ولا زرع وما كنش عندها غير كوز من الزيت فيه شوية زيت. وكوار الدقيق في شوية دقيق فقالت نعملهم فطيرة وكلهم أنوا ابني والموت مفيش غير جدوا ويموتوا. إلي النبي دخل في الموضوع قال لها اديني الفطيرة دي أخذ فاديتها له من أعوزها مفيش غير دي اللي بعدها هاتموت فربنا بارك بيتها كله وأن لها الكوار التقيق لا ينقص ولا كوس الزيت ينقص لغاية لما تنتهي المجاعة لأنها أعطت من أعواجه وهكذا الذي يعطي العشور من أهوازه يعني مرتبه كله لا يكفي حياته ومع ذلك وهو محتاج لكل مليم لي يد ربنا تأكدوا زي ما بقول باستمرار للناس الذين حولي بقول لهم العبارة الآتية ربنا ما يبادش مديون يعني ما يبادش مديون الكتاب بيقول من يعطي الفقير يقرض الرب انت بتقرض ربنا وربنا ما يبادش مديون تلاقي يديك خير لا تستطيع ان تقفير بس المهم تعطي من اعوازك سواء الذي يعطي العشور او الذي يعطي البكور البكور يعني اول كل حاجة أول علاوة أول ترقية أول إراد إضافي أول درس خصوصي أول كشف بتاع طبيب أول عملية يديها ربنا فربنا يبارك الباقي تقول ده أنا كنت منتظر العلاوة دي بفارق صب ومحتاج لها أقول لك كويس تدي أول حاجة ربنا وانت محتاج لها ربنا مش هينسالك ديت عوضك كتير خالص المهم انك في ما تدفع من من اعوازك تبرهن على انك انت لا تحب المال ولا تحب المادة ربنا يقول لك طيب انا افتح لك قوه السماء لغايه لما يزيد عنك المال اللي يدفعه الفقير أكثر بكتير جدا من المال اللي يدفعه الغني مهما كانت الكمية لأن الفقير لما بيدفع بيدفع من أعوازه بيدفع من أعوازه مرة نيافة الأنبيو أنس حكالي حكاية على القدير اللي في الصعيد جاءت واحدة ست عايزة تقدم عشرين جنيه وقالت وبس يا ابونا اخد جنيه مصاريف رجوعي بتاع المواصلات وانا راجع عشان ما عندهاش فلوس مواصلات يقول لها اخدي كذا كذا دول بس انا ماخدش من ربنا ده ندى ربنا وفعلا أخذت جنيه واحد ووعدت بأنها لازم هترجعوا في السماء الجاي فهي أعطت من أعوازها أمثل هؤلاء الناس تلاقي العطاء اللي بيدوه الكنيسة ما بتاخدوش تصرفه بتحط المبلغ في الخزنة كبرك للفلوس كلها لأن اللي بيعطى من الأعواز ده بركة ومثلها أيضا واحد ست من الريف برضو راحت لأبونا خبطت عليه وقال له لتخذي يا ابونا ربنا ياخد ايه اربع بضاق هذا كل اللي عنده ومن احتياجه قدر تجيب أربع بضاط من الفرخة اللي عندها وتسلموا لابونا طبعاً الأربع بضاط دولاً مش يحضطهم في الخزن لكن هيبقوا بركة لأن ناس بيعطوا من العطاء في قصة في الإدسين عن واحد اسمه أولوجيوس قطع الأحجار كان بيجيلوا درهم واحد في اليوم أول ما يجيلوا الدرهم يقف عند حافة المدينة يستقبل الضيوف الغرباء ويضيف عليهم من هذا الدرهم الواحد ربنا لا ينسى أبدا أن واحد محتاج يعطي الغيره. يعطي الغيره مثل هذا المحتاج يعني يبقى دخل من الباب الضيق الذي يؤدي إلى الملكون كنائس كثيرة بيجنى فلوس كثير تستخدم الفلوس في المباني والتعمير والفقر ما يكونش لهم نصيب فدول بيعطوا من احتياج ولا بيعطوا من سعا والودي تبقى مشكلة بالنسبة للناس أنا لما نتكلم عن العطاء ما نتكلمش أبدا من الأعواز زي عطاء المال خدوا عطاء الأبناء إبراهيم أب الأباء امرأة وسارة كانت عاقرا ومع ذلك ربنا أنعم عليها أن أجيب ابن اللي هو إسحاء أخذ ابن الوحيد حسب وصية ربنا لكي يقدمه محرق أمام ربنا وهذا اللي أعطى من أعواثه ما عندوش عيال أبدا ده الابن الوحيد مع ذلك ذهب يقدم عشان كده ربنا قال له أولادك يبقى زي عدد نجوم السماء ورمل البحر لأنه أعطى من العوز اللي عنده ومثله أيضاً حنن زوجة القانا كانت عاقر ورحت تصلي ورحت تصلي في الهيكل وتقول رب لو ادتني ولد أنا أده لك وفعلاً ربنا ادلها السمويل أول ما بقى كده يقدر يمشي على رجليه وكبر جابت له لبس زي التنية كده وبعتته إلى الهيكل لكي يخدم هناك أعطت من أعوازها ما عندهاش أولاد غير هذا الإب ربنا لما لها بالشكل ده ادهى أولاد تنين تنين غيره عشان يعيشوا معهم مش بس الوحد يعطي الأعواز من ماله ومن أولاده حتى في التكريس مثلا زعت أب وأم لهم ابن عايز يتكرس يدخلوا به على ربنا يقولوا مش عادرين نستغر نحن عايزينه انتوا عايزينه انتو عايزين لكن قدوه من أعوازكم لكي يخدم ربنا هيبقى بركة لليلة كلها كذلك الاعطاء من الأعواز زي النحية الصحية يعني النحية الصحية يعني واحد يدي إحدى كليته لإنسان عنده فشل كلوي يدي له من أعوازه كلية من الكليتين اللي عنده وهو دي من أعوازه أو واحد يكون عنده تليف لا يعرف كبد يرتقي لفص من كبد آخر اخر في اج واحد يديله هذا الفص من كبده هو محتاج ليه لكن بيعطي من اعوازه او واحد يكون ابنه تعبان وعايز حاجة من النخاع بدا احد من أقاربه فيأخذ جزءا من نخيع أخ أو أخ أو أب أو أم يعطوه من أعوازهم لكي يشفر أو شخص يكون تعبان ويحتاج لمقل دم فإنسان آخر يروح يتبرع ويدي له لتر من دمه أو لترين أو كلاتة حسب الظروف اللي يحتاج إليه فده يبقى وبيدي من أعوازه لأنه لا يوجد إنسان يقدر يستغني عن دمه فالعطاء من الأعواز ليس فقط المقصود به العطاء من المال وحده إنما يعطي الإنسان من كل ما يحتاج إليه نفتكر في الناس واحد من الإدسين كان ماشي ولقى إنسان فقير جداً وليس له ثوبه يرتديه فخلع ثوبه واداه لأن لان الراهب لا يكسب لا يملك شيء وبعدين مر ثاني على واحد ثاني كان فقير جدا وطلب منه احسان ومش لاقي فما كانش معاه غير الانجيل بتاعه والأنجيل في تلك الأيام كانت ليلة خالص لأنه ما كانش هناك مطابع في ذلك الزمان كان كله منسوخ فبع إنجيله وبالتمن اده له احتياجه ورجع الدير قالوا له فين سوبك قال له نبي سفر لهم نبي المسيح ان المسيح قال انت اوريانا في كسوتكم فين انجيلك قال لهم انجيلي كان بيقول لي اعطيه كل ما تملك فانا أملك غيره فالإنسان لما يعطي من أعوازه تبقى عطيته مقبولة جداً عند ربنا حدثت مرة مع أحد الأبائك هنا كان بيوضع الآية بتاعه من له ثوبان فليعطي الذي ليس له فرجع البيت لأسوب من ثوبينه ومراته أودتهم للفؤر ألا فين أودت الفؤر لكي تقول من له شبان فؤر الذي ليس له قال له يا بنت هذا كلام يقوله للناس أنت تستطيع أن تعطي الله من أعوازك من جهة الوقت مثلا من جهة الوقت تكون راجع تعبان آخر النهار ومدروغ عايز تنام فتقول لا أنا أد ربنا و. وصلي الصلاة الليل انت ما عندكش قوة معلش قديله على الرغم من القوة يبقى بدله من اعوازي من حكتي للراحة والنوم ولذلك مارس حق يقول اغص نفسك على الصلاة الليل وزدها مزامير تدي من اعوازك لما أنت تكون مستريح وتقف تصلي مش زي وانت تعبان وتدوس على نفسك وتقول لازم أصد هدي حتى من راحت أو في الخدمة احنا عشنا بعض ايام زمان في الاربعينات مثلا كان بعض الخدام الأطقياء جدا والأزكياء جدا أيضا كانوا في أيام الامتحان يروحوا الخدمة ويقدوا عملهم في مدارس الأحد ويحضروا الدروس وحضروا وسائل الإضاحة تقول لي دبعا عندك أنت امتحان بكرة فمحتاج للوقت يقول لك لا أعطي من أعوازي من جهة الوقت أو مثلا في مجال الخدمة فاكر مرة من المرات حكاية دي قديمة يعني يعني من يوم أكثر من أربعين سنة زوجة أحد الأباء الكهنة الأطقية اتصلت بي بالتليفون كنت أسقف أنا سأتي قالت لي يرضيك إن أبونا فلان يخرج من البيت الساعة ستة الصبح قبل مولاد يصحب ويرجع الساعة 12 بالليل بعد من فأولاده ما بيشوفوش، قلت له لا ما يردنيش، فقابلت أبون، قلت له أبون، تعمل إيدا، خلي أولادك ما يشوفوكش شو الصبح ولا بالليل، قال لي ما ليش يا سيدنا الخدمة ولا وزمة الخدمة، قلت له لا، بيتك أيضا محتاج لخدمة، فلازم تخدم بيتك، ما تسيبش أولادك ما يشوفوكش وتروح تخدم. خدمة عايزة قال له معلش تعطي من أعوازك وتدي بيتك تعطي من أعوازك من أعواز الخدمة وتاخد بالك من عيالك ما يقولوش باب النجار مخلع لازم تاخد بالك من عيالك مثال آخر من نوع آخر مش بس كاهن مشغول أب مشغول في بيت رجل الأعمال وشغل الروح ومش فاضي البيت ولا العيال، طب زنبها إيه مراته وزنب عياله يقول لك ظروف العمل يقول لك ظروف العمل ونجاح العمل يقتضي أننا أنشغل لا حتى لو كان العمل بالشكل ده تعطي من أعوازك في العمل وتخدم حسرتك ليس صح الكلام لازم الواحد يخلي باله حتى من جهة الوقت أنا فاكر زمان يمكن سنة 84 أو 94 كنت مدرس في شبين الوناطر وكنا بنركب الأرض على طول من باب من باب فماشي اي على ميعاد القطر خمس دقائق ولقيت واحد يا مسكين بيجر عربية بحمار وقع الحمار هي موت الحمار والرجل بيصور وممكن العربيه تنقلب لأن الحمار قائدها وقع فركنت شنطتي وجيت جنبه قعدت اساعد طب عندي اللي ميعاد القطر هيجي لغاية لما الراجل قام وخد شفر تفتكروا نتيجة نتيجة جن... جنقه دي كان ايوانا كان ف... نتيجة دي ان ربنا خلى القطر يتأخر خمس دقايق على بال ما نوصل ليه ربنا عوض الوقت اللي احنا ادناه للناس فأنت اعطي من أعوازك في الوقت وربنا مش هينسا لك دي بالنسبه بالنسبة للأباء الكهنة يريد تعطوا من أعوازكم في الوقت لإفتقاد الشعب تقول ما عندي شواء تقول ايه وقت؟ وكثير من اللي بقى يقولوا ما عنديش وقت عارفين أنا كلمة ما عنديش وقت بترجمها إيه في مخي ما عنديش وقت أنا ما عنديش رغبة ما عنديش وقت يعني ما عنديش رغبة لأن لو عندي رغبة هلاقي وقت بدليل لما يكون عندك رغبة أنك تقرق قرنان هلاقي وقت يكون عندك وقت أنك تزر بعض أقاربك أو بعض أحبائك هتلاقي وقت مدم. حيث ما توجد رغبة الإنساني لإيه وقت يكون عندك النية ربنا يديك الإمكانية دي يجب دي. لازم يكون عندك وقت لقبول الاعترافات وعندك وقت لاحتمال المعترفين ساعات معترفين يطولوا ويطولوا ويطولوا وخاصة معترف البنات. اعترافات البنات غلبيت حكايات يعني ما تقولش أنا أخذت في كذا وكذا تقول يا ابونا حصل كذا وقابلت كذا واتكلمت مش عارف مين ومس مين طيب اللي غلطت فيه ما تقولش هي بس تحقي حكايات فأنت تحتمل الحكاوي بتوى البنات وربنا يساعدك يقول مشتاي طائع لك لا من أعوازك اديهم شوية احتمال من أعوازك اديهم شوية احتمال كذلك في زيارة المرضى لما تزور المرضى كأنك زرت المسيح نفسه لأنه كنت مريضا فزرتمون فلازم من أعوازك تلاقي وقت للإفتقاد ومن أعوازك تلاقي وقت للإعتراف وللإرشاد ولزيارة المرضى لو الواحد وضع في نفسه أن يعطي من الأعواز سيجد نفسه انتصر على كل أسباب عايز أقول لكم لا يجب أن تستمعوا عايز أقول لكم أن المرة الدية خطأ أجازة منكم يعني أنا هسافر بمشية ربنا هسافر يوم يوم الاثنين تسعة عشر في الشهر سافر الى امريكا ها اعد ثلاث اسابيع ارجع بمعونة ربنا يوم سبع او تمانی اغسطس ke al ke